ص احمد <موز> عبد الله ذكر افتتح علينا مغلقات <موز> الموعدات المعارفيه <موز> وفقنا على عبدك ورسولك خير البريه وعليه الاصابع الهاديه المهدي والياء زيدت مع ثلاثة أي إذا ثبت ثلاثة أصول غير الياء فالياء زائدة سواء كانت في الأول كيرفع ويضرب او في الوسط كرحيم وفليق او في الآخر كالليالي أماذا ما بنرك على ذبطه ندريه صحيح أطرد ذلك الفلاك الأمر العجيب هو الخوخ المتفلك <التوكيل> او ايوه بيسمه فليك ما بسمه <الأه> الله مين ايوه <ناعد> فليك ايوه هذه ما فوق النواه <الفركس. الأه> وانا و وهم هذا ذو عليه <الأه> اه ما يلا احنا نسمع عندنا هذا عاد انت دخلت العيد صاروحه انت رجعت جاي البارحه المسجد لا ليش حيغلق العيد العيد غلق العيد العيد يا رب ان الشيء ذا خزمانه حين حرام الذي مع النقص او في الاخر كالليالي لو لو فصاعده اي فما زاد على فلافه بانها تزاد معه الا في اول الرباع فانه يحكم باصالتها الا فيما يجري على فعل يعني كيدحرج فان هذه زائده بسمى الجاري على الفعل المتصرف المتصرفات المنفره في احنا على جاري على هذا قال انا محمد كنا بجاري على جاري على سندي كم مره بدي انا بحاجه قال انا سائه بها لازم الف سائه بها زي على جاري على يعني متصرف على الجاري على هذا بسموها انزال يا رب عنا اسم باع الاسم المعن ما قبل قال الرضي عندي أن حروف المضارعه حروف معنى لا حروف مبان كنون التثنيتي والجمعي يعني فلا وجه ليعديها في الزوائد هنا جمعي ليش؟ إنها كلمة مستقلة <تصفيق> حروف انضارعة حروف انضارعة نجيه من الله تافي ضربته وضربتها ماهم بابه حروف المباني هذه نقصب لها زيادة وعدم الزيادة يعني الشيفات ويبينها وبينها حلها وعادة نقصب لها معنى وليه مثل هاليا؟ هو المباراه والممدد اولا اسمه بعد اه وقوله فيما يجري على الفعل قال الرضي وهم وحقه الا في الفعل فان الاسم الجاري على الفعل لا يوجد في اوله ياء جميل ويمكن توجيهه على اختيار الكوفيين ان الفعل اصل بالفعل هنا المصدر فانه يطلق عليه الحدث ما عنده منه فعل عليه على ما قسمنا فعل قال على فعل يقول ما هو من من هم من الكوفيين ومن ما على الحد النهائي على المراد بالمصدر الحد المسطر هذا <مسؤال> ايه فلذا اذا اذا جاري على فعل يعني المسطر لعنه من توابع صح ما يصير المسطر من ذاتيه المسطر بيقولوا الفعل ايه في فيدل فعل الاصل فالمسطر جاري عليه صح انا هنا كو ولذلك أيها العجل أنه لا يحكم بزيادتها في أول الرباع ويحكم بزيادتها في غيره، كان يستعور, يستعور وهو الباطل يقال ذهب في اليستعور وهو أيضا بلد بالحجاز فعل لول كعبر في حصلية لها؟ نعم لماذا كان أصالتها إلا فيما يجري على الفعل؟ قال دل... آه... قال ما زاد على بقى ان زاد معاه الذي او الرباعي فانه يحكم باصالت ولما كانت هذه في او في ما زاد في كانت ما زاد على الاربعه ها او ذا الرباعي هو جالي جالي على الفل ان الرباعي لازم على الفل ده هو جالي على الفل لكن فيما يزمنا إذا قلت جالي على الفعل ما مضرور أن يجي فيها زائدة في أولها كأنها ما بزادر يعني في أول, أول اسم علي, على الفعل وحقه إلا في الفعل لا لا، قال وحقه إلا في الفعل أما ذي ما هو فعل فيها محسوبة في أول هاش أصليه أصليه لا قلت أن يشتناج إليه لا، قال فعله لش أطرعناها بفعل إذا قلت بزادة هابي في غير الفعل لأنه قال الرضي قال أن الرضي إنه وهم قال في الجار على الفعل وأنها ما حقها في الفعل أما في غير الفعل في بيشبر جهة عصرية هدا هدا هدا على رمعة وكان سلح فيه كقذعملة وهيد جلدها عظام سلح لما راح غليه ها انت ذاك قبل معها كو قاعد يقول لها بابا عيني انت قاعد هم بابا بلا عندك هذه البنت ها ما قلتها ما اسرتها انت عمي حميد حيك هذا جلده معها عندك الباقي للزيمه بلا بس بتقول لي الان البيت يدخل بيه اضام اه خلقه هو اه راح تقول جيدها اضام لا عايز بيها عايز شي ملا حجار خارجي اي اي اي استنوا عايزة تلبشي قلت تحجيني ملا دارة هيو انا مالشي سوف خارجي طوال عايز ايه اه والله حاجي فتن فراس عويلة هاري انا هار يودي ايه بين الحكمه بزياده الياء لكونها ليست في اول الرباعي اذا ما بتكون اصليه مع الايام في مع الرباعي إلا إلا كانت في اوله ونحن ما جاء اوله وزنناها بالياء نفسها والواو والالف زيدت مع ثلاثه فصاعدا الا في الاولي هما معا ثلاثة أصول فصاعدا لا يكونان إلا زائدين في غير الأول فالواه نحو كوكب وجدول وعصفور وحنطأ والآلف كخاتم وحماع وسردأ هلا؟ وأرطى وأما في الأو... أرطى أرطى ولا أرطى ماذا ندري؟ كنت أتجيب اللغته واما في الاول فالالف لا يمكن وقوعها فيه والواو لا تزاد فيه مطلقا ولذلك كان ورنتل وهو الشر يقال وقع في ورنتل اي في شجن فعنلل فعنلل فعنلل ترملل الله هو العظيم والحجفله اي الشفة والنون كدورة زيادتها بعد الالف الزائده اذا كانت اخرا تعيشها زائديه اصليه لا والله دعوز انا حبيبي ما عم نسخن من بعد بالنسبه لنا للشغل نكر هذاك طبعا نديه والله ما حدا محطوطه ما لا نغلات جار غير من هذه طبعا عاشين صح فينا على الله نعم ومرى خلاء هاي احنا انا نسختين بعدنا على ما دي محكوكه طبعا قالوا هذاك لحد تحقيق دبسه على صوره او رقمي ها صوره او رقم كيف تيجيها كم مره لا تخرج قال قال قال عادي بنزلها لا محمد انت نزلها ما قال بنرسلها صوت يوم يعني قال انزلها بي دي اف يعني ارسلها طب وريا ما نزلت <تصفيق> يعني صوره ما نزله بصيغه الويندوز فضلها فضلنا نكتبه بالعلال و هذا شبابك عبد عطا تبدي منها هذه من هذا لازم اعدل بس كل يقصور ليها ادخلها يضل عليه خليها وسهل في قيمتها طار قليله الورقه واحده, واحدة يقص فيها راحت اي كنت ما جاء غلطه وصال اوه بارك بارك بارك اي مضبوط تحدي بالضبط ما هي القدره كذا يا ضبط فلاش لا لا الرقم ما تصير ها لا لا تجيب منزله جاهزه في كمبيوتر مع بلاطه تطبع تطبع في ورق ونون كثر زيادتها بعد الالف الزائده اذا كان داخرا وقد حصل من دونها ثلاثه احرف اصول او كسكران وزعفران لا نحو عنان وسنان لان ما حصل ثلاثه سواء, سواء. فهي اصليه فيهما إذ لم يتقدمها ثلاثة أصول وثالثة ساكنة نحو شرنبا كسفرجا وهو غليظ الكفان والقدمان وعرند بضم العين والرائي وهو الغليظ من قولهم شيء عرد أي صلب <سؤال> قال الرضي ينبغي أن يضم إلى قوله ثالث ثالثه تنساكينها كيدا اخر وهو ان يكون بعد النون حرفان بدون معجم كشرنب وقلن من من حرفين كجنظ فان ما ذكر من عروضن فليس النون فيه من القوالب بل عرفنا زيادته بالاشتقاق لانه بمعنى العردي يعني ما هو من الأماكن ذي يغلب فيها الزيادة هو نعرف أنه زاد هنا لأن الغالب في ذا المكان الزيادة سواء؟ إنما عرفنا الزيادة هنا بالاشتقال بالرجوع إلى أصله ما هو يعرف الزياد بالأصل بعد وأيضاً فإن لو جعلنا الننا في أورند أصلية لزم زيادة بناء في أبنية الرباع المجردة وهذا أيضاً مما عرف به الزيادة سواء؟ هل أبنية الأربعة المجردها هذه معروفة وماذا يا أبناء منها سأ... واضطردت زيادتها في المضارعين نفعل والمطاوع نحو نفعل وفعل وكذا فروعهما من المسطر والأمر والمضارع والتاء زيدت بالطراد في تفعيل كتكريم ونحوه وهو التفعال هذا النحو والتفعله والتفاعل والتفعلل والافتعال والاستفعال وبغلبة هذا ترج يعني قياس نحو رغبوت مما وقعت فيه اخر الكلمه بعد الواو الزائده التي قبلها ثلاثه اصول فصاعدا وكذا بعد الياء الزائده التي قبلها ثلاثه اصول النحو ادريت وواجبها لا يحكم بغلبتها بعد الواو والياء فيما ذكر واذا قال في سفروت فعلول ويجعل زيادتها في مثله انما تعرف بالاشتقاق او عدم النظير يعني ما جعلها من اذه الاماكن الذين نعرفها باش بالغلب ويغير هنا بروت ها داي له صباح موفق امم صباح الله انا قالوا انا مش فاهم كلامه واشو يا احمد صباحك الله ها اطلعنا ترى بوت ترى بوت ترى بوت انت <تربوت> ماشي <تربوت> و <تربوت> بقول لا التعلم بعد اول كل التعلم بعد اول الطرد الزياده الزوادي باب استفعلك استكرم واستحجر لك العنايه دو خير طيب طيب اه الله يبارك لك ما فهمت يسيب انا هون حطوا 30 وكمان قلت لهم انا قال